الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا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 وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْأَزَ لَ الذي يَعَلَ الصَِّّ فيِي السمواتِ وَالأَْرض إهُ كََ غَفُور الرَّحيِيمَا وَقَاُ مَا لِهذ الرَّسُُولَأكُنُ الطَّعَامَ وَيَمش فِي الأسواقَ لَ ل أُزِلَ إلَهِ مَ لَكُْ فَيَكَُ مَعَهُ نَذِرا أَو يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك مَا كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء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 وَمَا الررسَلنا قَبَلَكَ مِنَ الْمُررسَلينَ إِللاا إِهُ لا يَأكُلونَ الطَّعامَ وَيَمشُونَ فِي الأسواقَ وَجَعَنا بَعضَكُمْ لِبَعضين فتْنَةً تَصبرِرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصير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 يَوْمَ يَرَعونَ الْمَلَ إِكَ تَلَابُ الشّريَهُمَائِذِ للِمُجرِمِين وَقُولونَ حِجرَرًا مَحجُورَ وَقَدنَّ إِلَ مَا عملوا من عَمِلُ مِنْ عملَلٍ فَجَعَنهُهَبَا أََّ سُور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 كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنًّا كَذِبًا وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ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 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كَادَ ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب مَنْ أضل سبيلا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 وَهُوَ الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 والَّذينَ إذَا آافَق لَم يُسِْفُ وَلَم يقُتُر وَكَان بَينَ ذَلِكَ قَوَمَا والَّذينَ لا يَدْرونَ معَ اللهَّه إلَهن آخَرَ وَلَا يقُتُونًا نَّفْسَلَّ حََّمَ اللهَّهُ إِلَّا بِالحَّ وَلَا يَقُتُلون النَّفسَلَّ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 أُل إِكَ يجَزَونَ الغُرفَةَ بِمَا صَبرُ وَيُلَقَوونَ فيِيهَا تحيةَ وَسَلََا خَالدِينَ فيِيهَا حَسنَة مستَُْقََّّ وَمُقامَا قُلمَا يعَبَاءُ بِكُمْ رَبّ لَل دُعَ فقد ك الذَّبةُ فَس فَك